أم اتخذ مما يخلق بناته وأصفاكن بالبني وإذا بشّر أحد بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو من نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين واجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن آثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن لما عبدناهم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 وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَيْهِمْ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ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 الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحرون وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرى عظيم أهٌم يقسمون رحمة ربك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 بِهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَيْتَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَننكم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَفَى إِنَّا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فاستمسك بالذي أوحي إليك إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لك وَلِقَوْمِكَ وسوف تسألون وَاسْأَلْ من أرسلنا من قَبْلِكَ من رسلنا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 مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفوا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 فَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَطِيعُوا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 خلاء وَيَومَ ذِي الْبَعْضُ مِنْ بَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ يحضرون يطافون عليه بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتوها بما كنتم تعملون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 الرحمن ولد فانا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش مما يصفون فذهم يخوضوا العاب وحدا يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو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 السلام فسوف يعلمون